الحمد لله الذي قد وفقا للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأش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 بينا ودسته فوائدا بها الغناء متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب تؤلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق إذ الفتح استقاده رفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أي يجيرنا من الدنيا مضاعفا أجورنا وأي يكون نافعا بعلمه من يعتنى بحب وفهمه باب الكلام كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة لفظ المفيد المفرد لسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثة هي الكلمة والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدان اضدقا فالاسم بالتنوين والخط يعرف وحرف خط وابلام وال والفعل معروف قاد وسين وتاء تانيف ما التسكين وتافعت مطلقا كجد والنون والياء في على والحرف لم يصلح له علامه الا انت قبوله العلامه باب الاعراب اعرابهم تغيير اخر الكلم تقديرا او لفظا لعمل أقسامه ان اقسامه اربعه فلتع رفع ونصب وكذا جزم وجر والكل غير الجزم في الاسماء يقع وكل هذا الفعل والخض تنا وسائر الاسماء حيث لا شب الرابها من الحروف معربة وغير ذي الأثناء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا باب علامات الإعراب للرفع منها ضمة واو ألف كذا كنون ثابت لا منحذف فالضم في اسم مفرد كاحمد وجمع تكسير كجاء الاعبد وجمع تأنيف كمسلمات وكل فعل مغرب كياتي والواو في جمع الذكو السال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 ياورثبي يفعلان تفعلان انتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسه الافعال باب علامات النصب للنصب خمس وهي فتحه الف كسر وياء ثم نون تنحذف فانصب بفتح ما بضم قد رفع الا كهندات ففتحه منع وجعل لنصب الخمسه الأسماء ألف وانصب بكسر جمع داني في عرف والنصب في الاسم الذي قد ثنيا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 ذي واو ويا إن يظهروا وما سواه في الفلاف قدروا فنحو يغزو يهدي يخشى في علة وغيره منها سلم وعلة الأسماء يا أنوى فنحو قاض والفتاة بها أعراب كل منهما مقدر فيها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 المعربات كلها قد تعرض بالحركات او حروف تقرب فاول القسمين منها اربع وهي التي مروت بضم ترفع وكل ما بضمه قد ارتفع فنصبه بالفتح مطلقا يقع الاسم منه بالكثر التزم والفعل منه باسم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 نصبه وجضه بالياورد وكالمثنى الجمع في نصب وجر ورفعه بالواو مر واستقر والقمسة الاسماك هذا الجمع في رفع وقبض ونصبا بالالف والقمسه الافعال رفعها عورد بنونها وفي سواه تنحني باب المعرفة والنكرة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 تاثير او بارز او متصل المعارف الشهير بالعالم كجعفر ومكه وكالحرم وام عمرو وابي سعيد ونحو كهف الظلم والرشيد فما اتا منه بام او باب فكنيه ووير اسم او لا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 ارواه التزم باب اعراب الفعل رفع المضارع الذي تجرز عن ناصب وجازم تابدا فاوصب بعشر وهي انولا وكي كذا اذا ان صدرت ولا مكي ولا جحد وكذا حتى واول واول ففي جواب واعنوا به جوابا بعد نفي او طلب كلا ترم علما وتترك التعب وجزمه بلم ولما قد وجب ولا ولا من دلتا على الطلب كذاك كإن وما ومن وإنما أيوم تأيان أين مهما وحيثما وكيفما وأنا كإن يقم زيد وعمر واجز بإن وما بها قدء الحقاق عَلَيْنِ لفظا أَوْ محلا مطلقا وليقتر بالفا جواب لو وقع بعد الأداة موضع الشرط امتنع باب مرفوعات الأسماء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 في علم باب نائب الفاعل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 اما الضمير فهو نحو قولنا دعيت ادع ما دعي الا انا باب المبتدا والخبر المبتدا اسم رفعه مؤبد عن كل لفظ عامل مجرد والخابر اسم ذو اسم مسند مطابقا في لفظه للمبتدا كقولنا زيد عظيم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 بكل من فصل أنا ونحن أنت أنت أنتما انتن انتم أنتم ووهيهم هما وهن أيضا فالجميع اثنى عشر وقد مضى منها مثال معتبر ومفردا وغيره يأتي الخبر فالاول اللفظ الذي في النظم مر وغيره في أربع محصور لا غير وهي الظرف والمجر وفعيل النعت عليه الذي صدر والمبتدا مع ما له من الخبر كانت عندي والفتا بداري ومن قرى وذا ابوه قاري كان واخواتها ارفع بي كان المبتد اسما والقبر بها وصبا ككان زيد ذا كذاك اضحى ظل ظلبات أمسا وهكذا أصباح صار ليسا فتئ وفكى وزال مع بارح أرضعها من بعد نفين تتضح كذا كذا ما بعدما الظرفية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 تنصيب إن المبتدث من والخضر ترفعه كإن زيدا ذو نظر ومثل إن أن ليس في العمل وهكذا كأن لكن لعل وأكد المعنى بإن أنا وليس من الفاظ من ثمنا كأن للتشبيه في المهاكي استعملوا لكن في استدراكي ولي ترج وتوقع لعلك قولهم لعل محبوبي وصلت ظن واخواتها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 واجعل لنا هذا المكان مسجدا داب النار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 مثاله قد جاء حرة ثاني منطالق زوجاهما العبدان ومثله أتاه لام سائلة زوجاته عن دينها المحتاجلة باب العرض واتبع المعطوف بالمعطوف عليه في اعرابه المعروف وتستوي الاسماء والافعال في اتباع كل مثله ان يطفي بالواو والفاء وام و ثم حتى وبل ولا ولكن اما كجاء زيد ثم عمرو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 وجائز في الاسم ان يؤكد فيتبع المؤكد المؤكد في اوجه الاعراب والتعريف لا منكر فمن مؤكد خلا ولفظه المشهور فيه اربع نفس وعين ثم كل اجمع وغيرها توابع لاجله من أكتع وابتع وأبصع كجاء زيد نفسه وقل أرى جيش الأمير كله تأفرا وطفت حول القوم أجمعين متبوعة بنحو أكتعين وإن تؤكد كلمة اعدتها بلفظها كقول كنت باب البدل اذا اسم نوع فعل لمثله تلا والحكم الثاني وعن عطف قلا فجعله في اعرابه كلو الاول منقب بل له بلفظ البادئ كل وبعض واشتمال وغلق كذاك اضراب فبالخمس ضبط كجاءني زيد اخوك وا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 وبالذين قبل كل متصد فكل قسم منهما قد انحصر ما جاء من أنواعه في اثني عشر باب المصدر وإن تريد تصريف نحو قام فقل يقوم ثم قل قياما فما يجيه ثالثا دار بفعله مقدر فان وافق فعله الذي جرى في اللفظ والمعنى فلفظا يرى او وافق المعنى فقط وقدر بغير لفظ الفعل فهو معنوي فقم قياما من قبيل الاول وقم وقوفا من قبيل ما يلي باب o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 أو ليلة الاثنين أو يوم الأحد أو صم غدا أو سرمدا أو الأبد واسم المكان نحو سر أمامه أو خلفه وراءه قدامه يمينه شماله في أو فوقه أو تحته إذاه أو معه أو حذاه أو عنده أو دونه أو قبله أو بعده هناك ثم فارسقا بريدا وها هناك موقفا سعيدا باب الحال الحال وقف ذو انتصاب آتي مفسرا لمبهام الهيئات وإنما يؤتى به منكرا وغالبا يؤتى به مؤخرا كجاء زيد راكبا ملكوفا وقد ضربت عبده مكتوفا وقد يجيء في الكلام أولا وقد يجيء جامدا مؤولا وطاحب الحال الذي تقررا معرف وقد يجيء منكرا باب التمييذ تعريفه اسم ذو انتصاب فاسترى من نسبة أو ذات جنس قدرى صب زيد عارقا وقد على قدرا ولكن أنت على منزلا وكاشتريت أربعا معاجا أو أوش شريت الفرط لنساجا أو بعته مكيلة أرزا أو قدر باع أو ذراع صزا وواجب التمييز أن ينكر وأن يكون مطلقا مؤخرا باب الاستثناء أخرج به الكلام ما خرج من حكمه وكان في اللفظ درج ولفظ الاستثنى الذي قد حوى إلا وغيرا واسوا سوا سوا ولا عدا حاشا فمع إلا وصبي ما أخرجت من ذي تمام موجبي كقام كل القوم إلا واحدا وقد رايت القوم الا خالدا وان يكن من بي تمام سفى فأبدلا والنطب فيه ضعفا هذا اذا استثنيته من جنسه وما سواه حكمه بعكسه كلن يقوم القوم إلا جعفر أيضاً أكثر وإيَّة من ناقصٍ فإنَّ لا قد ألغيتُ والعامل استقل لا كلم يقوم إلا أبوك أول ولا أرى إلا أخاك مقبلا وخط مستثنى على الإطلاق يجوز بعد السبع البواقي والنصب أ جائز لمن يشاء بما خلا وما عدا وما حشا باب لا العاملة عمل إن وحكم لا كحكم إن في العمل فاصب بها منكرا بها اتصل مضافا او مشابها كلا كلاه لا محاضر مكافي لكن اذا تكررت اجريتها كذاك في الاعمال او الغيتها وعند افراد اسمها ادم البناء مركبا او رفعه منونا كلا اخ ولا اب واوصب ابا ايضا وان ترفع اقل لا تنصبا وحيث عرفت اسمها او كوصلا فارفع ونو والتزم تكرار لا كلا علي حاضر ولا عمر ولا لنا ولا ما يتقض باب النداء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 تعريفه اسم بعد واو فسرى من كان معه فعل غيره جرى فاغطبه بالفعل الذي به الصحب أو شبه فعل كاستوى الماء والخشب وكالأمير قادم والعسكرا ونحو سرد والأمير للقرى باب مخفوضات الأسماء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 عراقي وجئت للمحبوب باشتياقي باب الاضاءه من المضاف أسقط التنوين أو نونه كأهلكم أهلونا واخفط به الإسم الذي له تلا كقاتلا غلام زيد قتلا وهو على تقدير أولامي أو غلامي أو منك مكر الليل أو غلامي أو عبد زيد أو تجاجي أو ثوب قد أو كباب ساجي وقد مضت أحكام كل تابعي مبسوطة في الاربع الدوابع فيا الطف بنا فنتبع سبل الرشاد والهدى فنرتفع وفي جماد ساجة السبعين بعد تسعين من المئين قد تم نظم هذه المقدمة في ربع ألف كافيا من أحكمه نظم الفقير الشارف العمري ذي العجز والتقصير والتفريط والحمد لله مدى الدوام على جزيل الفضل والإنسان وافضل الصلاه والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد وصحبه والال اهل التقى والعلم والكمال